خوالك خانو اسمع الهدام يا ابن من جاينا انا اريد دم تاكسي افتشد حاله وتريد خاطر خواك يا طرخوا خوابك يا <تصفيق> على حدك وقف العيله ما غير اقروت بالحوم ويا كاف حدك وقف العيله ما غير اقروت بالحوم ويا كاف الوالعزم سيله madan hakihum qit'a bilsan dima hum rawi madanak hakihum qit'a bilsan wa arafak lamma nitbah al yghira nddikir hum yako ya b'aewal sire Dhaha had jadna mohamad harubon wadha wal ghira Dha wala tana wa dhikir hum yako ya b'aewal sire Dha سقيفه الحربه جدك عليهم انتظر ردك سقيفه الحربه جدك عليهم انتظر ردك يا مرهم رد لي عاجل يا خبرهم رد لي عاجل يا كرد وصلني اخويا البيت علي زينا نداهم يا ابن خدمه ارتاح احنا قافله تقرا جوابكرد وصلني اخويا البيت علي زينا اريدك تساعد وترجع اشوف بعينك المصره اريدك تساعد وترجع اشوف بعينك خيمة العادل يغي Alihum min qult lak ma al ghalta akbar al jah khlqa kunt qadha min ay ملك وان تعبت اي والله تعبت اتشوق الرا داست الصوتية والتوزيع ضياء الزبيدي بصوت محمد الحلفي وعبد الحسين الزيرجاوي الكلمات للشعر عباس المواني <تصفيق>